بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمهسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بِخَيْرَاتِهِمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عذاب مهي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِذِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا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 حملت پوہن ال وحنی فی سول فی عمین انیش کولی والی والد مشیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْءٍ ثُمَّ إِلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ قَلِيلٍ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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم مَا خَللقُكُمْ وَلا بثكُم إلاا كََفْس حِدَ إ الله سَم بَصير. اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّارِ وَيُولِجُ النَّارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ کُلٌّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إِ فِي ذَلِكَ ل آياتاتِ لِكُلِّ صَّار شَكُور وَإِذاَا غَشَ م جُكَبضُلَ لِذَعَو اللهَّ مُخلِ صينَ لَُّين فَلََّا نَجوُم إلىلَىبَرِّفَ مِنهُم مُقُْ تَصدَ